شرط القطع في الحال لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة أولا الرطبة هي الأشياء التي تجز ثم تنمو مثل البرسيم مثلا أو مثل البصل أو مثل الكراث مثل النعناع مثل البقدونس هالأشياء التي ما تؤخذ مرة واحدة تحصد ثم تنمو تحصد ثم تنمو هذا انباع الموجود الحاضر مثلا صح لأنه يبيع هذا الحوض بمبلغ كذا ومتعارف عليه بينهم ان الحوض خلال خمسه ايام يحصده وينتهي والشيء اليسير الزياده اليسيره يعفى عنها لكن هذا الرجل عنده محل للبيع بيع البرسيم او بيع مثلا الاوراق هذه فيقول انا ما اشتري منك مره واحده انا اشتري منك خمس جزات يعني خلال هذه السنة كلها أنا أجز الحاضر هذا الآن ثم بعد شهرين أجز مرة أخرى ثم بعد شهرين أخرى أو ثلاثة أجز مرة ثالثة وهكذا أنا ما يكفينا أشتري منك جزه واحده وأنت هاي. أنا عندي محل أريد أن يكون محلي دائما ماشي فيها الشيء فما حكم هذا البيع بيع الجزة الحاضرة هذا صحيح بيع الجزات الأخرى غير صحيح لماذا؟ لأنه باع شيئا معدوم ولا يعلم مقداره وهو باع شيء معين ليس سلما ففي هذه الحال لا يجوز لأن ما في الأرض مغيب ما يدرى وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمره وإذا باع القفاء والباذنجان ونحوهما لقطة لقطة جاز ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع مثله كذلك الأشياء التي تحدث لقطة بعد لقطة هذه الجزة بعد جزة الأوراق هذه لقطة بعد لقطة مثل القصه والباذنجان ونحوها قال نبي عليك الآن الموجود هذا فاشتراه فأخذه فلا بأس لكن قال أنا أريد أشتري منك هذا والذي يحدث بعده والذي يحدث بعده هذا غير صحيح لأن الذي يحدث مجهول وغير معلوم فلا يجوز بيعه ويجوز بيع اصولها صغار كانت او كبارا مثمرة او غير مثمرة لانه اصل تكرر منه الثمرة فاشبه الشجر ويكون حكمه حكم الشجر في ان, في أن ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري صورة اخرى مثلا اشترى اصول الشجر هذا القثا او الباذنجان ونحوه اشتراه باصوله قالنا اشتريه كله مع ما يحصل منه فيما بعد فلا بأس فتكون الثمرة الحالية على حسب ما اتفق عليه إن سكت عنها فيتبع البائع وإن لم يسكت عنها واشترطها المشتري صارت له فإذا كنا أنها تبع البائع فيأخذها البائع وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري وإن اشترطها المشتري بدأ المشتري يجني بها من الآن حتى نهايتها المعروفة المعتادة عنا في نهاية السنة. تنتهي مثلا فيرفع يده حينئذ ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الارض لان المقصود منها مغيب فاشبه, ما فأشبه بيع النوى في الثمر في, الثم في التمر. ولا يجوز بيع الفجل والجزر ومثله البصل والثوم اذا كان المراد مثلا الخفي ومثله البطاطس ونحوهما في الارض لان المقصود منها مغيب قالوا هذه لا يجوز بيعها لان المبيع مغيب وما في شيء ظاهر بخلاف البيت و قلنا اساسات البيت مغيبه لكنها تبع الاصل لكن هذا المغيب هو نفسه المبيع فالذي درج عليه المؤلف رحمه الله انه لا يصح بيعه قال بعض العلماء يصح بيع هذا لأن اولا أهل الصنف يعرفونه ثانيا الحاجة داعية إلى هذا الحاجة داعية لأن الرجل قد يزرع مثلا مزارع بطاطس كثيرة ولا يتمكن من تصريفها فيبيعها على شخص يصرفها هذه الحاجة الثاني أن أهل الصنف يعرفونه لأنه إذا وقف على هذه المزرعة فيها بطاطس أو فيها بصل حدر في الأرض أو فيها ثوم ونحوه مثلا أخذ من هذا شيء وأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء وعرف نسبتها بين أهل الصنف يعرفون ذلك يعرف هل هو قوي هل هو ضعيف هل هو متين وكبير أم هو صغير يعرف مبخفي حتى وإن كان داخل الأرض إلا أنه إذا أخذ من نواحي الأرض ما يدل عليه جاز والناس الآن يتعاملون في مثل هذا الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك لأنه لا غرر ولا جهالة فيه لأن أهل الصنف يعرفونه يقول هذه المزرعة مثلا يشتريها بألف ريال بينما المزرعه الأخرى إذا كشف عليها قال ما اشتريها إلا بمئتين لأنه عرف ما بداخل الأرض هنا وعرف ما بداخل الأرض هناك فهذه اشتراها بألف وتلك اشتراها بمئتين ولا يزيد لأنه مدرك وإن لم يكن ظاهرا للعيان وحاجة الناس داعية لهذا فالذي يظهر والله أعلم الجواز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل ما حكم من تأخر عن أداء فريضة الحج عن فريضة الحج إلى أجل مسمّع ويتوفر عنده الإمكانيات المادية والصحية الواجب على المسلم المبادرة بأداء الحج مع القدرة أما إذا كانت التأخير هذا لعدم القدرة سواء كانت قدرة مالية او قدرة بدنية او قدرة من حيث الاجراءات اللازمة للمسير الى مكة من حيث الجواز ونحوه مثلا فاذا لم يستطع لهذه الاسباب فلا اثم عليه لان الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الرجل قادر في ماله لكن مريض في بدنه ويعمل أن يشفى ليحج نقول لا حرج عليه في التاخير رجل قادر في بدنه لكنه ما عنده النفقه لا حرج عليه في التاخير مثلا رجل يسعى في الحصول على موافقة في الحج من مرجعه مثلا ما تيسر له كل سنة يحاول ان يحصل على الموافقة ما تيسر له ذلك لا حرج عليه الحمد لله لانه حرص على اداء الواجب لكن ما استطاع ثم اذا مات وقد خلف مالا ف. يرسل من يحج عنه من ماله يقول السائل هل يشرع التعبد بالسعي كما يشرع في الطواف لا يا اخي لا يشرع التعبد بالسعي بل السعي في غير الحج والسعي في غير العمرة سبعة اشواط عبث ولا يجوز لان الله جل وعلا ما تعبدنا بهذا فاعمال الحج منها ما يشرع تكراره كالطواف مثلا ومنها ما لا يشرع تكراره كالسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ونحو ذلك مثلا لو شخص اراد ان يبيت بمزدلفه بعد ايام الحج يقول تكميل لليله التي بتها في ليلة العاشر من ذي الحجة ليلة النحر نقول هذا عبث ولا يجوز شخص أراد أن يرمي الجمار مرتين نقول هذا عبث ولا يجوز وتأثم بهذا الفعل لأن هذا استخفاف بالفريضة شخص أراد أن يسعى بعدما سعى وكمل سبعة أشواط أراد أن يسعى مرة أخرى نقول هذا عبث ولا يجوز وتأثم بهذا إذا فعل هذا جاهلا فلعل الله أن يعفو عنه وأما أن يفعله متعمدا فلا يجوز ذلك يقول السائل ما هو المقدار الكافي لإطعام المسكين إطعام المسكين نصف الصاع بالصاع النبوي ويقدر بكيلو ونصف والكيلو ونصف اكثر من نصف الساعة لكن الزيادة في الكفارة والصدقة مستحبة ويوجر عليها المرء لو مثلا صار المرء عليه طعام ستة مساكين فاطعم عشرة يكون افضل عليه خمسة عشر كيلو من الرز مثلا كفارة يمين فاخرج كيس رز خمس اربعين كيلو كفارة اليمين يكون هذا حسن الواجب معلوم والزيادة تطوع قربا لله جل وعلا يقول السائل توفيت والدتي وأوصت لأحد أولادها لأنه كان بارا بها وحرمت أحد الأولاد فما الحكم في ذلك لا يجوز الوصية لأحد الأولاد دون الآخرين بل يحرم هذا وقد يكون هذا والعياذ بالله علامة من علامات سوء الخاتمة لأن الجور في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب فما يجوز للمسلم ان يغير في فريضة الله جل وعلا ولو اوصى بهذا فلا ينفذ اذا قال الرجل مثلا وقد خلف تركه قال هذا البيت لولدي فلان وصي مني له نقول لا ينفذ لا تنفذ الوصية إلا بموافقة بقية إخوته وأخواته وورثة المرأة هذه نقول ماذا تقولون ترضون بوصية مورثتكم بهذا البيت لفلان أحدكم من الورثة قالوا نعم نرضى ينفذ قالوا لا لا نرضى نحن واياه سواء يرد في المال ويقسم على الجميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث فلا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة أن يجور في الوصية ويوصي لوارث إلا في حالات كأن يكون الوالد مثلا أوصى لأحد ولده لأنه يعمل معه والآخرون يعملون لحسابهم فأراد أن يكافئه عن عمله معه مثلا عشر سنوات أو خمس سنوات او اقل أو أكثر أراد أن يوصي لولده لأن ولده هذا معاق ومريض فقير والآخرون أغنياء وعندهم قدرة فإذا وهبه في حال الحياة لهذا السبب نفذ وأما إذا كوصية فترد ويستاذنون فيها لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا جذاذ نخل قال هذا النخل لعائشة تأخذه الآن لأن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ولها حق وربما يأتيها أشخاص يطلبون عليها العلم ويستفيدون منها وهي في حاجة تقدم لهم شيئا ما ونحو ذلك فأعطها ابا بكر لأنه ما أعطاها لحبه إياها وحدها دون أوقية أولاده وإنما لمبرر شرعي لكنه رضي الله عنه احس بالمرض. بدلو أجله قبل أن تستلم عائشة التمر هذا الذي اعطاها إياه فقال يا ابني كنت منحتك جذاذ عشرين وسقا فلو أخذته وحزتيه لكان لك وإنما هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله فرد رضي الله عنه العطيه هذه لأنها أصبحت مثابة الوصية والوصية لا وصية لوارث يقول السائل هل يجوز لي ان اؤدي مناسك العمره لاكثر من مره وانا قادم من بلاد الشام بعمره عن نفسي ما دمت قدمت بعمره واديتها فاكتفي بها والحمد لله ولا تخرج للاتيان بعمره اخرى فان سافرت الى مكان ما قريب او بعيد لغرض من الاغراض ثم اردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن نفسك او عمن شئت فالميت تعتمر عنه متى شئت والحي لا تعتمر عنه الا بشرطين ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة الثاني ان تخبره قبل ان تحرم بالنسك عنه يقول قامت امراه بعد انتهاء مناسك العمرة بالتقصير باخذ جزء, جزء من شعرها بنفسها فهل يصح نعم يصح لو قصر الانسان لنفسه او حلق الرجل لنفسه فلا بأس بهذا او قصر له شخص محرم لا يزال ما تحلل فلا بأس بهذا كله يقول السائل ما الواجب في زكاة الحبوب اذا لم تبلغ النصاب كل نوع من الحبوب وهل نجمع من كل نوع مثل البر والشعير حتى يصبح نصابا ثم نزكي عنه مقدار الزكاة اذا كان السقي بلا معونة كالبعل ونحوه يسقى بماء الامطار فهذا فيه العشر وإذا كان السقي بمعونة وكلفة وعمل فمقدار الزكاة نصف العشر وإذا كان نصف الوقت يسقى بمعونة ونصف الوقت يسقى بلا معونة ففيه ثلاثة ارباع العشر ثم إن الحبوب يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب ابرأ للذمة يقول السائل كان لي صديق وحصل بيني وبينه نزاع فقلت له لا تكلمني ولا اكلمك والان اريد ان اكلمه فهل هناك كفارة إذا كنت قلت لصاحبك من باب التاديب له أو الزجر لا تكلمني ولا أكلمك هذا لا بأس به يعني كلم هو يكلمك ولا بأس بهذا ولا يحتاج إلى كفارة لأنك ما حلفت وأما إذا كنت حلفت قلت والله لا أكلم زيد والله لا أكلمك يا فلان نقول الأفضل لك والأولى أن تكفر عن يمينك وتكلم أخاك أو صاحبك أو زميلك إلا إن كنت حلفت على ان لا تكلمه من أجل معصيته وقد استمر على معصيته فمن تمام هجره أن تستمر على عدم تكريمه إذا كنت ناصحته ثم ناصحته ثم ناصحته وأبى فحلفت أن تكلمه فاستمر على يمينك وأما إذا كان نتيجة زعل أو مخاصمة في أمر من الأمور فالافضل لك أن تكلم صاحبك وتكفر عن يمينك لأن الإنسان إذا كفر عن يمينه فقد تحلل من الاسم، والتكفير عن اليمين يكون خيرا إذا كان في الحنث مصلحة مثل رجل كلم حلف لا يدخل دار فلان المراه حلفت مثلا الا تكلم ابنها الا تاكل من طعام ابنها الا تدخل دار ابنها وهكذا فنقول الافضل لها ان تكفر عن يمينها وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم الح عليه اناس بطلب الحمل ان يحملهم يعني فحلف عليه الصلاة والسلام ألا يحملهم ثم جاءوه بعد وقت وطلبوا منه الحمل فحملهم أعطاهم ما يحملهم فقال بعضهم لبعض اثمتم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرجتموه حلف ألا يحملكم فكررتم عليه فحملكم يمكن نسي يمينه وحنث في يمينه الذي حلف الا يحملكم فندموا على هذا وذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله طلبنا فحلفت ثم طلبنا فحملتنا وأنت حلفت أي ذكروه قال عليه الصلاة والسلام وذاكر لهذا الشيء ولا يخفى عليه قال والله قال إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها واحد في ساعة غضب مثلا حلف لا يكلم فلان أو لا يدخل دار فلان أو لا يحضر عزيمة فلان أو لا يحضر زواج فلان أو نحو ذلك من الأمور التي تعرض للإنسان نقول إذا كان في حضورك ودخولك الدار وتكليمك لفلان مصلحة جبر خاطر لأخيك المسلم فاحضر يا أخي وكفر عن يمينك وذلك أفضل لك أفضل من أن تلج في يمينك وتستمر تقول ما أحنث نقول لا احنث وكفر الكفارة الحنث ولا شيء عليك بل هو خير لك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها يقول السائل اقترضت من تاجر مبلغ من المال على أن أعطيه مقابل هذا المبلغ ثمار من زرعي وقت الحصاد ولم نحدد السعر على أن يكون السعر وقت حصاده فما حكم هذا الاتفاق لا بأس بهذا هذا لا بأس به إن سددته دراهم فبها ونعمت أو سددته من ثمرة زرعك بشرط ان تتفقوا على السعر عند مثلا الوفاء مثلا اقتردت منه مثلا الف ريال مثلا وبقي في ذمتك الف ريال لما حان وقت الثمرة بعت عليه من نخلك الموجود او من قطنك أو من ثمرة بستانك من العنب أو من التين أو غيره بعت عليه مبلغ ألف ريال مقابل الألف الذي في ذمتك فلا بأس هذا صحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين I'm not sure if you're a good person.